لك حسنتين ضاعفها ويؤتمن له أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسّم أو لامستم النساء فلم تجدوا ما